اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اشف مرضانا ومرضى المسلمين اهل اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اعذنا جميعا من سيئ الاسقام اللهم اعذنا جميعا والمسلمين من سيئ الاسقام برحمتك يا ارحم الراحمين